الدرس الثالث التجول واحد استمع إلى الكلمات واعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور رحلة يمين يسار تذكرة تاريخي حقيبة بعيد وسط قريب